يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسن يا رب انا نلور فيقول لي هلاجي قدى حبيب الرسول يا سيد الايمان يا Bija nishti rrasul Ishfa' lana ya Allah Ya hebebi ratul Ya hebebi ratul Ya seyyidin hasan Ya seyyidin usin Bija nishti rrasul deeb se badhe elaab she abdo rahban saga dor bijahi ku bil arfan habib ali asakran ya habibi rasul ya habibi uto allah wasan, tindin, ya tashir ya sayyid ya hijmu hinufus habib ali العدروس بجاهك بالأنفاس حبيب عمر العطاش يا, يا حبيبي برسوس يا حبيبي برسوس الله يا زمان يا سيدي يا وجهي بجاهك بالعرشات حبيب عبد الله الاحداد بجاهك بالمعدي حبيب احمد الحبشي يا حبيب Kauzur lana ya Allah Bidahihim ya Rabbana Istajib du'a adai Ya habebi rastu asya صلوا والسلام على سيد الانام والاله وصحبه في كل حياتي